إِنِّي وَجَدْتُ مُرَاءَةً تَمْلِكُ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا شَنَئٌ وَيْب تَغَاوَقُوا مَايَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مَدُونِ لَا غِيَ وَزَيْنًا لَا يُمُشْ شَيْطَانُ أَمَّا لَهُ فَصَدَّهُ عَنِ السَّبِيلِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُونَ بِأَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَرَأَيْتَ بُنْ لَاشِ لَظِيم قَالَ سَنَن ظُرْ أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِينَ الْكَاذِب اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَفْعَلُونَ بَلْ هُوَ يا كِتَابُ كَرِيم إِنَّا مُنْزِلُوهُ مَا نَرَى إِنَّهُ بِالْمُجْرِمِينَ رَحِيم لا تَعْلُوا عَلَيَّ أَوْ تُنِ مُسْلِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي نُرِنْ حَتَّ تَمْشَدُونَ بَالُ نَحْنُ نَقُولُ قُوَّتِي وَأُلُبَأْسَ شَدِيدٌ وَالأَمْرُ إِلَى وُرِيدَ مَا تُمُرِينَ قَالَت إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا لِذٰلِكَ اَذِلَّتُكُمْ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسَلٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَانظُرُوا مَاذَا يُرَتُّونَ بما يرد للمسألو